قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صرت قلوبكما وإن تظاهرى عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير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 يوم لا يخذل له النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وفي إيمانهم يقولون ربنا أتمن لنا نورا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.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 ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين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 ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وما ريم بنت عبّران التي احصنت فوجها فنفقنا فيه من روحنا فنفقنا فيه من روحنا وصدق بكلمات ربها وكتبه